دمَكَرََّينَ مِنْ قَِهِم فَأَتَ اللههُ يانَهُم مِن القَواعِد قد مكَرَََّ بِ قَِهم فَأَتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَتَاهُمُ الْيَوْمَ يَا نَاهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ